يا صاحبي فاض حنين فاضل حنين وحتار قلبي بالسنين قلبي بالسنين يا صاحبي فاض حنين فاض الحنين واحتار قلبي بالسنين واحتار قلبي بالسنين والشوق في قلبي سماء لجنة الماء المعين يا صاحب الدنيا مضاء عهد التجافي وانقضاء فاطلب من الله الرضا فاطلب من الله الرضا فاطلب من الله الرضا وحمده حمد الشاكرين يا صاحبي فاض الحليب فاض الحليب واحتار قلبي بالسني واحتار قلبي بالسني والشوق في قلبي سمرا لجنة الماء المعين قل للضعيف المرتجي لربه فليلتجي فما له الحنين واحتار قلبي بالسني واحتار قلبي بالسني والشوق في قلبي سماء لجنة الماء المعين رباه يا رب السماء من رفعت الأنجما اغفر لمن جاز الحما اغفر لمن جاز الحما اغفر لمن جاز الحما في يوم تجزي المتقين يا صاحبي فاض الحني فاض الحني قلبي بالسنين واحترق قلبي بالسنين